إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انسا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهمون أين شركائي قالوا آذنك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنون لَهُمْ مِمَّا يَخِيفُ لا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوط وَلَئِن ذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَإِذَا اذا مسه الشر فجو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل منه وفي شقاق بعيد سنريهم آياتنا في لافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم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 ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفط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 وََّ بَِ التَّخَذُ مِن دُِهِ أَولَ أَ اللهَّ حَفِينعَلَْهِم وَمَا أَن تَ عَلَيه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 فَريقُم فِيجََّةِ وَفَيقُم فيِي السَّع وَلَ الشَ أَ اللهَّهُ لَجَعَلَهُ مُ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 فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات ولا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنعَامِ أَزْوَاجًا تُرَاكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 شَرَ عَنَكُم مَِ الدّين مَا وَصَّابِهِ نُوحَ وََّذ أَو حَن إِلَيكَ وَمَا وَصَّنَ بِهِ إذَرَهِ مَ وَموسَ لا تقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء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 إن منه مريب فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم تُبِئْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا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 يَقُولُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالَّذِي يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضلال بعيد. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَنْ ومن كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نوته منها وما له في الآخرة منها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 يَكِينٌ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رِضْوَانِ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 تَنفِ في القُرْبٰى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم في الصُّنو وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ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 وَلَهُ بَسَطَ اللَّهُ أَرْزَاقَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا يَبْغُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْسِدُوا نُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق تَمَارَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَسَطَ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ لَوْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا سب چی کم کسی وم تم بیم ڈیزی نم لو نیل والی ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كلعلان إن يشأ يسكن الرياح فيضللن رواكد على ظهره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 يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما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 فَلااتَ وَأَن رُهُم شورَ بَنَهُم وَمِمَّا رَزَقُهُم يون فِقُ وََّذينَ إِذَا أَصَابَهُ مُ لِبَغْ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ منفل سبھی ان سبھی ول مو سوبی ل ويبي غير الحق اولائك لهم عذاب ليم ولا من صبر وغفر ان ذلك من عند الملهم ومن يضل لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْآمِرُ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَافِجٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا الخاسرين الذين خسروا فوسهم واهليهم يوم القيامه وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا لَقَدْ كُنَّ لِلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةٌ سَرِيحًا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم مِنَ النِّرِينِ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَ الْكِتَابَ وَلَا لِيمَا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا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 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا منهم بطشا ومظلماث الاولين ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقنا العزيز العلي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق لزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعام لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وَجَعَلُ لَهُ مِن عبَادِهِ جُزْ آ إَِّ لِن سَانَ لَكَفُ مُبِ أَمِ التَّقَزَ مَِّا يَخُّقُ بَنَاتِ وَأَصفَكُم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَضْرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا وَاللَّهُ وَجَهُهُ مُسْتَدِيرٌ وَهُوَ كَبِيرٌ وَمَن يَنشَأُ فِي الْخَلْقِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا لِلْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أُرْشِدُ قَلَقَهُمْ تُتَّبُ شَهادَتُهُم وَيُسأَلُون وَقَاُ لَ شَ أَر الرَحمُ مَا عَبَدَ نهُُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مَِّعِلْمْ إِنهُ مُ لا يَخْرُصُون أَمَا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قالوا وجدنا آباءنا على أمة وَإِنَّ على آثارهم مهتدون وكذلك ما